الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتدى بيده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد لازلنا وإياكم نتواصل في هذه السلسلة من قفص الأنبياء سأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بهم في مستقر رحمته وانتهينا في الحلقة الماضية في الدرس الماضي من قصة نبي الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن. والهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال يوسف. أما اليوم بعد أن انتهينا من قصة يوسف عليه السلام لازلنا في ذريه ابراهيم إبراهيم عليه السلام وأنبياء الذين ارسلوا إلى بني إسرائيل. أتكلم اليوم عن النبي أرسل من الروم أرسل إلى الروم وهو من ذرية العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وكان هذا النبي كثير المال كثير الانعام كثير العبيد والمواشي والأراضي اعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا نبي وغني كان عنده زودة وأولاد كثر رزقه الله عز وجل الأولاد والبنات والأموال والعبيد والأراضي والخيرات والأنعام نبي وغني بارك الله عز وجل في ماله مرة الأيام أصيب هذا النبي ببلاء فأصيبه مرض شديد حتى أقعد على التراش وبدأ يفقد ماله شيئا بعد شيء يفقد ماله جزءا بعد آخر فإذا به يفقد الأراضي والأنعام والمواشي والعبيد أما أولاده فقد ماتوا أمام عينيه واحدا بعد الآخر إن الواحد منا لو مات له ابن واحد ما يتحمل لو مات له ولد واحد ما يتحمل كيف لو مات له ولد ثم الآخر ثم الآخر قيل كانوا أربع عشرة ولد وبنت كلهم ماتوا أمام عينيه أمام عيني هذا النبي عليه السلام كل أمواله فقدها خدمه ذهبوا عبيده باعهم أولاده ماتوا واحدا بعد الآخر أقعد على الكراش أصيب بمرض شديد لم يبق شيء يتحرك في جسمه قالوا إلا لسانه وقلبه ليذكر الله عز وجل فجلس على الكراش طرح على الكراش يذكر الله ويحمده ويرضى بهذه البلية وهذه المصيبة لم يبق له إلا زوجته حتى أصحابه حتى جلسه عافه الجليس وأوحش منه الأنيس ولم يبق معه أحد يجلس عنده أصحابه هجروا لم يبق معه أحد من هذا النبي إنه أيوب عليه السلام من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم كان يملك مالا كثيرا وأولادا وبنات وذرية كل هذا فقده بزمن يسير وأقعد على الفراش وهجره الناس ولم يكن أحد يجلس عنده إلا زوجته ظل على هذه الحال قيل شهور قيل سنوات إلى سنة واحدة ثلاث سنوات سبع سنوات وقيل ثمانية عشرة سنة وهو على الفراش طريحا صابرا ذاكرا لله عابدا استغل هذا الوقت في الذكر والعباده والدعاء والاستغفار كما قال الله عز وجل عنه نعم العبد إنه أوا رجاع الى الله عز وجل وكانت زوجته المسكينة تعمل للناس اعمالا اجيره تعمل لهم أعمال فيعطونها بعض الدراهم فتشتري طعام وتأتي بالطعام إلى زوجها والناس يخافون ان يجلسوا عند أيوب لما يخافون أن ينتقل المرض إليهم ابتعد عنه وهجره كل الناس ولم يبقى معه إلا زوجته تعينه على قضاء حاجته على غسله على إطعامه على كل شيء فكانت تشتري الطعام وتأتي به إليه حتى جاء اليوم الذي قالت له زوجته يا نبي الله أدريت ما أصابنا أدريت هذا الذي جرى لنا فهل لا دعوت ربك أن يعافيك من هذا البلاء سبحان الله أي طواس السنين لم يدعو الله عز وجل أن يشفيه محتسب صابر رضي بقدر الله وقضائه هل لا يشرع للإنسان ان يدعو الله بل الله عز وجل يحب أن يدعوه عبده ولكن هذه درجة لا يصلها إلا الأنبياء إلا الناس الخلص يصبر ويرضى ويفرح بقدر الله عز وجل عليه فقال لها أيوه قال يا فلانة، ترين كم سنة عافاني الله عز وجل من المرض كم سنة كنت في عافية وصحة ونشاط ونعمة وخير كم سنة كنت على هذه الحال فقالت زوجته ربما سبعين سنة سبعين سنة كنت في عافية والآن صبت بالمرض والبلاء فقال لها ألا ترضين أن أصبر لها سبعين سنة أخرى نحن سبعين سنة كنت بالعافية أصبر سبعين سنة في المرض وهذا هو العدل وهذا هو الانصاف، فجزعت زوجته تضايقت من صبره نحن إلى متى أصبر هذا النبي المبتلاء أيوب عليه السلام إلى متى كل هذا الصبر إلى متى كل هذا التحمل فخرجت وجزعت فذهبت لتعمل عند الناس كالعادة فقالوا لها يا فلانة قد كنت تعملين أما اليوم لا أحد يسمح لك بالعمل قالت لماذا وكيف أكل زوجي كيف نعيش قالوا نخاف أن تنقلي إلينا المرض يعني الأمر مخيف أيوب حصل له هذا وأولاده ماتوا واحدا بعد الآخر نحن نخاف على أنفسنا على اطفالنا وكلما طرقت بابا منعت من العمل ماذا تفعل الآن أيوب يجوع عليه السلام يموت من الجوع تحب زوجها إلى متى ونحن على هذه الحال وكان في أيامهم وفي زمنهم يبيعون الشعر الضفائر يستفيدون منه فقصت ضفيرتها واشترت طعاما وجاءت إلى أيوب عليه السلام فقال لها ألم تخبريني أن الناس منعوك من العمل قالت بلى فقال لها من أين لك إذا هذا الطعام من أين جئت بهذا الطعام قالت كل الآن وسوف أخبرك قال لا والله لا اكل أخبريني قالت كل أنت جائع قال أخبريني وإلا لن اكل فإذا بها تكشف الثمار عن رأسها حجاب فنظر فإذا هي قد حلقت شعرها في هذه اللحظة لم يتمالك ايوب نفسه فدعا ربه قال رب إني مسني الضر رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأ أنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام حتى هذه النفضة لم تكن دعاء صريحا لم يكن فيه طلب قال ربي أنت ترى إلى حالي مثني الضر الأمر وصل إلى, زوجتي إلى شعرها وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ ربه ربي إني الضر وأنت أرحم الراحمين الآن بدأت الاستغافح الآن بدأ الطلب من الله عز وجل حتى هذا الطلب لم يكن صريحا خرجت زوجته بعده بزمن ثم استبقأها تأخرت ما رجعت أراد قضاء حاجته هي تعينه وتحمله أما الآن تأخرت الزوجه وهو في البيت لوحده ولا أحد عنده لا صاحب لا صديق ماذا يفعل ماذا يصنع فإذا به يوحي الله عز وجل إلى ايوب نزل عليه الوحي يا ايوب اضرب برجلك الأرض اضرب بنرجلك على الأرض اركض برجلك يعني اضرب برجلك بعقب الرجل على الأرض في غرفته في بيته لما ركض برجله يعني ضرب برجله على الأرض ضرب ضرب ضرب إذا الماء يفور من تحت قدمه معجزة معجز في بيته الماء يفور نبع من الماء قال الله عز وجل يا أيوب هذا مغتسل تغتسل به ليذهب المرض الظاهري وشراب تشرب به فيذهب المرض الباطني اركض برجلك هذا مغتسل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فإذا بأيوب عليه السلام يقوم كما كان قبل تلك السنين ليس به بأس قط وأرجعه الله عز وجل لشبابه ويقال أنه ألبس بحلة من الجنة الله أكبر عاد أيوب كما كان صحته نشاطه هيئته جلده أعاده الله كما كان فدخلت زوجته بعد فتره تبحث في الفراش ما وجدته؟ ظنت أن الذئابة دخلت عليه او الكلاب فأكلت نبي الله أين هو فوجدت رجلا جميلا حسن الهيئة جميل المنظر فقالت له يا فلان أرأيت النبي المبتلى هي ما تعرف أنه هو قالت أرأيت النبي المبتلى فإنك والله أشبه الناس به قبل مرضه فضحك قال يا فلان أنا ايوب قالت أتذخر مني؟, مني يا رجل قال ويحكي أنا أيوب قد شافاني الله عز وجل الله أكبر الله أكبر كيف حصل هذا قال عافاني ربي جل وعلا فإذا بزوجته يرجعها الرب جل وعلا كما كان قبل تلك السنين أعاد الله إليها شبابها ثم أنجبت وولدت نفس الأولاد بأعيانهم ثم ضعفهم ولدت أولادا ومثلهم معهم ورزقه الله عز وجل مالا كثيرا وفيرا أعاد له ماله بل إنه كان يكتسل أحيانا فينزل عليه جراد من ذهب فيجمعه في ثهابه فيقول الله عز وجل له يا أيوب ألم أغنك من فضل قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن رحمتك لا غنى لي من, من فضلكم يشبع من رحمتك يا رب وأيوب إذن نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين فاستجبنا له, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ثم حتى لا يحنث لانه خلف انه انعافه الله ليضربن زوجته مئة صوت مئة صوت لبيع ضفائرها فقال الله عز وجل له خذ بيدك ضربا اجمع حطب يسير ضعيف اجمع ربط حزمه مئة يعني 100 قشه او 100 عود ضعيف من الخشب واضرب به ضربا خفيفا زوجتك حتى لا تحنث لما حصل لايوب كل هذا لما عاد الله له صحته جسده زوجته اولاده امواله كل النعم اعادها الله عز وجل لايوب تعلمون لماذا ان وجدناه صابرا صبر على البلاء نعم العبد انه اواب كان في بلائه في مصيبته يذكر الله يعبد الله يختلي بينه وبين الله بالذكر والتسبيح والتهليل نعم العبد إنه أواب ولهذا إذا ذكر الصبر ذكر معه أيوب عليه السلام ايضا من الأنبياء الذين أرسلوا بعد في ذريه إبراهيم عليه السلام بعد إبراهيم نبي يسمى ذنون أرسله الله عز وجل إلى مدينة نينوى في الموصل قوم كفروا بالله ولم يؤمنوا بالله عز وجل فأرسل الله اليهم نبي الله يونس يونس بن متى إلى أرض نينوى وهذا أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس عنده عداس بعد هجرته من القائف. قال من أين انت قال من نينوى قال من قرية الرجل الصالح يونس بن متى فيونس أرسل إلى نينوى فدعاهم إلى الله عز وجل فعالدوا على الكفر وكفروا بالله عز وجل واخذ يستهزئون بنبيهم فاذا به يعدهم ثلاثه ايام ثلاثه ايام ان لم تؤمنوا نزل عليكم العذاب وكان العذاب قد بدأت بدت بوادره فخرج منهم يونس عليه السلام غضبان غضب عليهم فخرج من عندهم فلما خرج يونس عليه السلام توجه الى البحر باتجاه البحر هجرهم غادرهم الى متى ما يؤمنون إلى متى طوال تلك السنين أنا أدعوهم إلى الله وهم يكفرون وهم يستهزئون كذلك ما الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواطوا به بل هم قوم طاغون فخرج يونس بن متى واتجه ناحية البحر فاحس الناس أنهم أغضبوا نبيهم وأن العذاب سوف يحل بهم فخرجوا إلى الصحراء استغيثون بالله عز وجل خرج النساء والرجال والشيوخ والأطفال يستغيثون بالله عز وجل ان يتوب عليهم وأن لا ينزل عليهم العذاب فإذا بالقرية كلها آمنت بالله ويونس ما ويونس خرج مغضبا عليهم غاضب عليهم لمن لم يؤمنوا وما علم أنه ما ان خرج من عندهم إلا قد آمنت القرية كلها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 إلا قوم يونس ومع هذا يونس خرج من عندهم مغاضبا أبق إلى الفلك المشحون خرج خفيح إلى الفلك السفينه السفينة المشحونة بالركاب والبضائع فركب معهم يونس بن متى عليه السلام فتوسطت السفينة في البحر وحل الظلام جاء الليل فلما جاء الليل جاءت ريح شديدة وتلاطمت الأمواج وتكاد السفينة الآن ان تغرق والناس يحاولون إنقاذها ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ ريح غريبة هوجاء والامواج متلاطمة والسفينة تكاد الغرق ما الذي يحدث؟ ما الذي يحصل؟ انزلوا البضائع يخرجون البضائع حتى لا تغرق السفينة أنزلوا كل ما يملكون ومع هذا السفينة لا زالت تريد الغرق والامواج متلاطمة والريح شديدة والبحر قد امتلأ بالحيتان وظلام الليل دام ماذا يفعلون ماذا يصنعون قالوا إن السفينة ملأ بالركاب لا بد أن نضحي بالبعض ليبقى الجميع من يتبرع بالنزول لا أحد الوقت ظلام والحيتان قد امتلأت في البحر والأمواج متلاطمه ومن نزل مات قالوا إذا لا بد من القرعه فعملوا قرعة فإذا القرعة تقع على من على نبي الله يونس قالوا لا أنت نبي وأنت رجل صالح اجلس اجلس ويونس الآن قد استعد للنزول قالوا نعمل القرعة مرة أخرى فإذا القرعة مرة أخرى تقع على نبي الله يونس لا اجلس اجلس يا يونس نعملها مرة ثالثة المرة الثالثة وهذا غريب وهذا عجيب أن تقع القرعة كل مرة على نفس الشخص فإذا القرعة تقع في المرة الثالثة على يونس بن متى عليه السلام فنزع قميصه ورمى بنفسه من السفينة فما إن وقع من السفينة إلا وينتظره شوت شوت ينتظره بأمر الله أن يبتلعه فالتقنه الشوت فتاهم فكان من المدحضين فالتقنه الشوت فدخل في وسط وبطن الحوت وظن أنه قد مات لكنه في بطن الحوت رأى أن جسده يتحرك وتخيل الظلام الظلام الذي شعر به يونس في بطن الحوت يقول ابن عباس: ظلام الحوت وظلام البحر وظلام الليل اجتمعت عليه ثلاث ظلمان وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه ظن يونس عليه السلام أن الله عز وجل لن يضيق عليه ظن أنه لم يخطئ، ما ظن أنه أخطأ باستعجاله على قومه وخروجه فظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه لن نقدر؟ يعني لن نضيق عليه فإذا به في ظلمة البحر وفي ظلمة الحوت وفي ظلام الليل يسمع تسبيح من أين يأتي التسبيح؟ أسمعه الله عز وجل تسبيح الحيتان في البحر الله أكبر تسبيح الأسماك تسبيح الشيطان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما أسمع الله عز وجل وأسمى سليمان بنضق الطير والحيوانات أسمع يونس عليه السلام تسبيح الشيطان فإذا به في بطن الحوت يلجأ إلى الله عز وجل فيقول يونس في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وظل على هذه الحال يسبح تين أياما طويلة ظل في الحوت فسمعت الملائكة وفرت صوت إلى فوق السماوات فسمعت الملائكة الصوت فقالوا يا رب ذهبوا إلى الله فقالوا يا رب هذا نعرفه صوت مألوف لدينا طالما كلنا نسمع هذا الصوت لكن المكان لا نألفه المكان غريب المكان لا نعرفه قال الله عز وجل ألم تعرفوا صوت من هذا قالوا لا يا رب قال هذا الصوت عبدي يونس بن متى يونس بن متى قالوا يا رب ألنت نجيه قال نعم فأنجيه النون إذ ذهب مغاضبا وَنَنَا لَم نَقْدِر عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانك, سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولهذا يقول النبي الله عليه الله والسلام هذه الكلمة من قالها لا إله إلا أنت سبحانك أن سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها عبد إلا استجاب الله عز وجل له وكذلك ننجي المؤمنين فنضضه الحوت إلى جزيرة من الجزر سقط يونس استلقى ضعيف لم يأكل لم يشرب منذ زمن رق جلده ضعف جسمه سقط والشمس تحرقه، فأنبت الله عز وجل عند رأسه شجرة فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا أنه كان من الذاكرين العابدين المسبحين لظل في بطل الحوت إلى يوم القيامة ولكنها رحمة الله احفظ الله يحفظك من ان يستجيب الله عز وجل له في الشدائد فليكتر الدعاء في الرخاء فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطله إلى يوم يبعثون ثم أنبت الله على رأس من شجرة من يقطين يعني الدباء القرع هذه الشجرة كما قال ابن كثير صفات أن اوراقها عريضة يعني تضللهم من الشمس ورائحتها تبعد الحشرات فيها ثمرة مفيدة للجسم تؤكل من أول ما تنضج مطبوخة أو نيّة فيأكلها الإنسان ويتقوى فكان يوسى عليه السلام متضلّل عند هذه الشجرة وأكل من ثمارها مباشرة نبتت الشجرة عند رأسه وأثمرت وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وكانت هناك أمك الغزال تمر عليه كل يوم تأكل من الحشائش فتاتي عنده فيشرب من لبنها ويأكل من ثمرة في الشجرة فقوى عوده واشتد جسمه وقام مرة أخرى فأوحى الله عز وجل إلى يونس ان ارجع مرة أخرى إلى بلدك وأرسلناه إلى نفس القريح إلى نفس المدينة نينوى كان عدد سكانها مئة ألف بل اكثر وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون جاء فوجدهم مؤمنين فآمنوا فآمنوا فمسعناهم إلى حين وهذه الطفة يذكرها الرب جل وعلا بأنه نبي من انبياء اشتباه الله لكن يخبر محمدا عليه الصلاه والسلام أن لا يقع في وقع في يونس أن يستعجل على قومه وأن لا من دعوتهم ويذكر نبي عليه الصلاه والسلام يدعو الناس إلى آخر حياته ويقول امرت أن اقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله حتى في آخر حياته كان يصلي جالسا تقول عائشه رضي الله عنها مما حطمه الناس مما حطمه الناس فاصبر لحكم ربك ولا تكن الله يخاطب نبيه محمد عليه الصلاه والسلام يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس اذ نادى وهو مكذوب في بطن الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فأنعم الله عز وجل عليه بالشجر والثمار والنعمة حتى قام مرة أخرى فاجتباه ربه اختاره الله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ولا أن عليك يا عبد الله أن تظن يوم من الأيام أن يونس بن متى قد أخطأ هذا الخطأ وإن لم يكن خطأا يعني ظاهرا فتقول أما أنا فلم أستعجل على الناس وصبرت على قومي فأنا خير من يونس إياك فإنه نبي اشتباه الرحمن واختاره من بين الناس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى لا ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس ابن متى وتمر الأيام وتمضي السنون ويرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل وبني إسرائيل المقصود فيهم بني يعقوب يعقوب اسمه إسرائيل جاءوا إلى مصر وسكنوا في مصر كما ذكرنا في الدرس الماضي واستقروا في مصر وكانوا أكثر من ثمانين كما قيل عشرات واستقروا في مصر وكثرت ذرية إسرائيل يعقوب عليه السلام وانتشروا في مصر لهم العزة والغلبة حتى جاء عهد الفراعنة فغلبوا على مصر وكان يسمى كل ملك في مصر ترعون كما يسمى كل ملك في ثارث كسرى وفي الروم قيصر وفي الحبش النجاشي وهكذا كان يسمى كل ملك وكل حاكم في مصر ترعون وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل لأنهم كان لهم العزة والغلبة فاستعبدوهم فصار هناك قسمان في مصر المصريون القبط وبنو إسرائيل أما بني إسرائيل فاستعبدوهم الفرائنة وجعلوهم أدلة وعبيدا حتى جاء فرعون ظالم وفرعون ساجر كما قال الله عز وجل عنه في القرآن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا إذ طائفه طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وكان بنو إسرائيل عبيدا لفرعون وأتباعه القبض المصريون في ذلك الزمان وكان عند بني إسرائيل كانوا عندهم بشارة أنه سوف يأتي غلام يتربى في قصر فرعون تكون نهاية ملك فرعون على يده وكان يتناقلون هذه البشاره وينتظرونها وقد ادلهم واستعبدهم في دعوه عليه لعنه الله وقيل ان فرعون راى رؤيا راى ان نارا تخرج من بيت المقدس فتاتي الى مصر فتحرق كل بيوت القبط المصريين الاقباط وتترك بني اسرائيل فقام من النوم مذعنا وجمع الكهان والمعبرين فسالهم عن الرؤيا اخبروه انه يولد من بني اسرائيل ان تكون نهايه ملكك على يديه فخاف فرعون ماذا أصنع ماذا أفعل قال إذا نقتل كل غلام ذكر كل مولود ذكر من بني إسرائيل نقتله حتى لا يخرج هذا الطفل وهذا الغلام فإذا به يأمر الناس ويأمر جنوده إذا رأيتم طفلا ذكرا فاقتلوه يدبح أبناءهم أما الإناث فإنه يتركهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين فجاء القبط إلى فرعون فقالوا له إن قتلت الذكور من يخدمنا أين العبيد الذين نستعبدهم من يخدمنا بعد اليوم يثنى الرجال ما في النساء؟ قال إذن ندعهم عاما ونقتلهم عاما وكان في العام الذي تركهم فرعون ولد هارون أخو موسى عليهم السلام وفي العام الذي كان يقتل فيه الاطفال حملت أم موسى فخافت فتوارت بالبيت تخرج تخاف أن يخطئ أمرها فانتظرها الجنود فإذا ولدت قتل القتل انظروا القسوح أنظروا لل لل التي تملكت قلب في العون وأتباعه يقفن حتى الأطفال في المحر ما دمهم إن بعض الناس العياد بالله وصلت إليه القسوة في قلبه لا يراعي حتى الأطفال يهد البيوت على أهلها. لا يرعى في المؤمنين إلا ولا حتى الأطفال لا يرحمهم فإذا بالأم تخفي حملها لا تخرج من البيت ثم ولدت فإذا الطفل ذكر ماذا تصنع ماذا تفعل فأوحى الله عز وجل إليها إلهاما إلهام قدثه في قلبها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك لا عليك من الناس التبئي البيت وأرضعي هذا الغلام فإذا خفت علي إذا أراد الدخول عليك واتشف أمرك فألقيه في اليم جعله في صندوق فيه في البحر فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ألقيه في نهر الليل لا تخافي ولا تحزني يا أم موسى كيف لا تحزن كيف لا تخاف على طفل رضيع تضعه في صندوق ثم ترميه في النهر لا تحذني انظر إلى وعد الله إن رادوه إلي سوف يرجع الله أكبر من منا يتحمل هذا الموقف ترمي طفلها رضيعها. الطفل الرضيع في صندوق في اليم ويعدها الرب أنه سوف يرجع ويكون من المرسلين فإذا بها ترمي هذا الطفل في هذا الصندوق وترميه في اليم خافت لكنها صمتت وإذا الصندوق اين يذهب أين يذهب فإذا الصندوق يصل إلى قصر فرعون الله أكبر انظروا لتقدير العزيز العليم الصندوق فيه هذا الغلام الرضيع يصل إلى قصر فرعون إلى الحديقة التي عند القصر وجدها الجواري فتح الصندوق فيه طفل جميل رضيع حملوه إلى من؟ إلى امرأة فرعون إلى داخل القصر وكانت امرأة فرعون لم يولد لها ولد وتتمنى الولد فلما ادخل الطفل عليها نظرت إليه قالت قره عين لي ولك يا فرعون قال ما هذا قالت قره عين لي ولك قال فرعون بل قره عين لك فقط أما لي فلا ولو قال قره عين لي لكان قره عين له ولكنه ما أراد وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وهم لا يشعرون أما أم موسى كأنها ندمت لما رميت قفلي رضيحي في يم لابد, لابد أنه ماء وفرغ فؤادها وقلبها من كل شيء من الدنيا إلا ولدها وكادت أن تكشف أمرها كادت أن تخرج إلى الناس فتقول لهم ما صنعت ليبحثوا عن طفلها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ربط الله على قلبها وثبت قلبها قالت لأخته أخت موسى قالت لأخته قصي ابحثي تتبعي أثره تبحث تبحث فبصرت به عن جنب كأن الناس لا يدرون عنها حتى وجدت أخاها في قصر فرعون مصيبة وصل الرضيع في قصر فرعون لكن الحمد لله لم يقتلوه زوجة فرعون ارادت أن تجعله ولدا لها وجاءت بالمراضع ارضع هذا الرضيع وكلما قربوا إليه ثديا ابتعد قط الرضيع من الذي أخبره بهذا من الذي علمه هذا يبتعد عن كل ثدي كلما قربوا له ثديا هو جائع وهو يبكي يريد طعاما ولكن لا يقبل أي ثدي فنادوا في الأسواق من يرضع رضيعا فبنته زوجة فرعون كل النساء تقدمنا ليرضاع هذا الطفل يحصل على المال والأجر الكثير وكلما اقتربت منهم امرأة ابتعدت حتى جاءت أخته ودخلت قالوا ماذا تريدين قالت أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يرعون هذا القفل وهم له ناصحون. قالوا من هم قالت آتيكم بامرأة فجاءت بأم موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فجاءوا بام موسى الان كل النساء رفضهن موسى عليه السلام فلما اقتربت ام موسى الان تخيلوا ام موسى لما دخلت ورات ابنها هل كشفت الامر لا صبرت من الذي ثبتها؟ الله ربط على قلبها تحملت اخذت الطفل وضعته على صدرها وإذا الطفل يَرْضَعُ من أُمِّ موسى كَأَنَّهُ لم يقرب إليه سج من قبل فرددناه إلى أُمِّهِ كي تقر عينها لا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أي وعد لما قال لها إن رده إليك ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا لأم موسى اجلسي عندنا في القصر ترضعينه قالت لا انا عندي زوج واولاد قالوا إذا ناتيك به كل يوم ترضعينه فكانوا يأتون كل يوم بموسى ويعطونها الأجر والمال الكثير وهي تتمتع بولدها حتى كبر الطفل وبلغ شده وهو في قصر في العون وكان الناس طبقات في هذه المدينة طبقه بني إسرائيل طبق المسكين المستعبدة المستضعفه والطبقة الكبرى وهذه هي طريقة الفراعنة وفرعون ذلك الزمان وفرعون هذا الزمان طريقة هؤلاء الملوك الظلمة أن يفرقوا الناس فرق تسد هذه الطريقة الفرعونية قديما وحديثا كبر موسى عليه السلام وبلغ أشده وكان قوي البنيح وكان يمشي والناس تعلم أنهم بني إسرائيل لكنه تربى في قصر فرعون وكان يوم من اليوم يتمشى في المدينة إما في الظهير أو في الليل الناس كانوا في البيوت كان نائمين، فوجد فيها رجلين يقتتلان صراع نزاع بين رجل واحد من بني إسرائيل من شيعته والآخر من القبض من المصريين يتضاربان فإذا الذي من بني إسرائيل استغيث بموسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من العدو يا موسى يا موسى أنقذني. فجاء موسى يركض، فلما جاء إلى هذا القبطي المصري الظالم ضربه موسى ضربة واحدة. ضربه بيده بقبضه يده ضربة واحدة خر على الأرض يناديه موسى يقضه فإذا بالرجل قد مات قضى عليه بضربة واحدة أي قوة اعطاها موسى عليه السلام لم يكن يريد قتله ضربه فقط ضربة أراد أن ينصر المظلوم لكنه سقط ومات فوسزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم هكذا نعلم ان موسى عليه السلام كان مؤمنا بالله موحدا حتى قبل البعثه قبل النبوه الى الان موسى ما ترى هذه ولكنه على دين بني اسرائيل كانوا مؤمنين كانوا لا زالوا يتوارثون الدين من ايام عيسى عليه السلام قال رب بما انمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين وانتشر الخبر بين الناس اول مصري قبطي يقتل من الذي قتله من يتجرأ من بني اسرائيل يقتل مصريا انتشر الخبر غضب فرعون احصر الجواثيم استخبارات في كل بيت في كل شارع في كل مكان يبحثون عن القاتل ويتوعده فرعون لقتله وفك دمه من يتجر وان يقتل رجلا مصريا ابقيا فأصبحت المدينة خائفا يترقب يلتفت يمتا ويصر موسى عليه السلام فإذا نفس الرجل الذي بالأمس كان يختلف نفس الرجل الآن في صراع آخر في الصباح فإذا الذي استنفره بالأمس يستطيقه قال له موسى إنك لغوي مبين أنت غوي أنت مبين بالأمس معركة واليوم معركة ثانية فتقدم موسى ليضربه وقيل أراد أن يضرب القبط لكن الإسرائيل يظنه أن موسى يريد قتله فلما اقترب موسى منه كشف الأمر الوحيد الذي رأى أن موسى قتل ذلك المصري كشف الأمر فقال يا موسى يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وإذا به ينتشر الأمر بين الناس والخبر انكشف موسى عليه السلام أنه القاتل سار الجنود وسار الحرس والجيش والاستخبارات يبحثون عن من؟ عن موسى عليه السلام وموسى متخفي فجاءه رجل يركض يركض من بعيد قال يا موسى يا موسى إن المرأة يعتبرون بك ليقتلوا يريدون قتلك فاخرج إبارات مختفرة فاخرج إني لك من الناصر اهرب اهرب من مصر لم يذهب إلى بيته لم يأخذ زاده لم يأخذ متاعه بملابسه ركض موسى عليه السلام خرج من مصر توجه تجاه الشام تجاه فلسطين ومدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل يمشي اياما طويلة تحت حر الشمس جوع لم يكن معه زاد ولا طعام أتله الجوع أخذ يأكل من أوراق الشزر وهو يمشي تقطعت معلاه بدأ يمشي حافيا جاع وعطش حتى وصل إلى بئر فيها ما توصل إلى البئر فوجد منظرا غريبا الآن موسى جائع وأصابه العطش والجوع وأنهكه التعب فوجد عند البئر أناس يفقون لأغنامهم ووجد من بعيد وجد امراتين والمرأتان عندهما غنم يمنعان الغنم عن الماء والعادة أن الغنم إذا رأت الغنم تشرب من الماء تركب خلفها لتشرب من الماء لكن المرأتين تمنعان الغنم من الذهاب إلى الماء يبتعدان فجاءهما موسى عليه السلام لم يتحدث معهما لأنه رجل وهما نساء قال لهما كلمة واحدة ما خطبكما فردت الفتاتان المرأتان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لن نختلط بالرجال نحن نساء ولا يجوز لنا أن نختلط بالرجال وأبونا شيخ كبير يعني كأن موسى تعجب أين رجالكم أين اخوانكم فأجاب باختصار يعني ما عندنا أحد من الرجال فقط أب وهو شيخ كبير لا يستطيع الرعي فأخذ موسى أغنامهم وسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يكلمهما كلمة واحدة ثم ذهب إلى الظل وجلس تحت ظل شجرة فقال ما طلب من أحد طعاما ولا مالا ولا زادا جلس تحت الظل فقال انظروا لدعائه فقط الأنبياء يتعلقون بالله عز وجل إلى الآن ما أحي إليه إلى الآن مصار نبيا ولكن قلبه متعلق بالله قال ربي إني, إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا فقير إليك يا رب فإذا بالمرأتين يذهبان إلى أبيهما فيتعجب الأب اليوم جئتما مبكرتين فاخبره بالخبر فقال اتياني به ليعطيه الأجرح فجاءت احداهما وانظروا إلى الوقت الرباني تمشي على استحياء حياة ماذا أقول لرجل أجنبي ماذا أفعل ماذا أقول له وقد ربيت الفتاتان أحسن فربيح فجاءت إليه وموسى جالس تحت الظل قالت إن أبي يدعو يريدك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لم تكلمه أي كلمة أخرى ولم يخاطبها ولم يجادلها قال امشي لي أمشي قالت له بل امشي أمامي فكان يمشي موسى أمامها وهي خلفه وإذا اردت أن تخبره عن اليمين الطريق على اليمين ترمي بحجر عن اليمين فيذهب عن اليمين وإذا أراد أن تخبره عن الطريق على الشمال ترمي بحطة عن شماله فيعلم أن الطريق في الشمال فذهب إلى أبيهما وجلت عنده أخبره الخبر فقال له لا تخف نجوت هذا حكم فرعون في نفر، أما هنا فلا يستطيع فرعون أن يصل إلينا فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخص نجوت نجوت من القوم الظالمين فإذا بإحدى الفتاتين تقول لأبيهما تقول يا أبت استأجره ما عندنا رجل اجعله اجيرا عندنا خير من استأجرت القوي الأمين فكان هما عليهما مناط الكفاء. القوي الأمين رجل قوي في عمله أمين مؤتمن على هذا العمل دين أمانة وعلم وقوة فإذا به يخيره قال إني أريد أن أمكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج تعمل عندي ثمان سنوات فإن اتممت عشرا فمن عندك إذا كملت عشر سنوات أنت مخير وما أريد ونشق عليه فتجدني إن شاء الله من الصالحين وافق موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان عليه يعني إذا قضيت ثماني وعشر سنوات ما علي ضرر والله على ما نقول وكيل فتم العقد وتزوج موسى عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل أي الأجلين قضى موسى كم سنة قال أتمهما وأكملهما يعني أتم عشر سنوات موسى عليه السلام وبعد عشر سنين موسى أخذ زوجته وأولاده وبعض الانعام التي حصل عليها المال قال أريد أن أرجع إلى أمي إلى أبي إلى بلدي إلى مصر أريد أن أرجع إليهم بعد عشر سنين اشتاق إلى أبيه فودع أباها وودع أقرباء زوجته وخرج من مدين ورجع مرة أخرى إلى مصر وفي الطريق صحراء رأسنا في ظلام الليل والجو البارد وليس عنده إلا زوجته وأولاده وبعض غنمه موسى عليه السلام بيده عصا وكان أثمر جعد الشعر قوي البنية طويل الجسم موسى عليه السلام بيده عصا يلبس يمشي مع أهله فجأة أضاع موسى عليه السلام الطريق أين الطريق؟ أين الشمال؟ أين الجنوب؟ أين الشرق؟ أين الغرب؟ البرد قارس وظلام الليل شديد دامس وليس عنده حتى نار يدفئ أهله به ماذا يفعل ماذا يصنع أين الطريق كلما ذهب من طريق أضع الطريق موسى عليه السلام خاف فإذا به يرى من بعيد نار فرح موسى عليه السلام آنس هذه النار لم يرى النار فقط بل آنسها فرح بها فإذا به يقول لأهله قال لأهلهم كثوء اجلسوا هنا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفقلون اجلسوا اجلسوا وجدت نارا إما فيكم بعض نار تدفؤون بها أو أجد على النار هدى أجدوا على النار هناك يخبرون أين الطريق يخبروني اين الطريق ويدلوني على المكان على طريقي فاقترب موسى من النار واقترب عند ذلك الوادي فاذا النار ليست نارا فاذا النار نورا وليست نارا ما الذي حدث ما الذي جرى ما هذا الذي ارى امام عيني انها شجره في وسط واد شجره خضراء يخرج من وسطها نور عظيم قالوا أن موسى وضع يده على عينيه خشة من هذه النار من هذا النور العظيم أن يذهب ببصره فاقترب موسى المكان مخيف والمنظر مفزع الشجرة يخرج من وسطها نار في واد سحيق، والمكان مظلم ليس فيه نور إلا من هذه الشجرة وعند الوادي جبل فإذا في عليه السلام يقترب ويقترب ويدخل الوادي فيسمع نداء يناديه يا موسى يا موسى من الذي يناديني؟ أي صوت هذا؟ صوت من؟ من الذي يناديني؟ إني أنا الله إنه صوت الله في الأرض لأول مرة رجل يمشي على الأرض يسمع كلام الله إني أنا الله رب العالمين من إنه الله إني أنا ربك إني أنا ربك فخلعنا عليه ما الذي يجري ما الذي يحدث اخلعن عليك فما اخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى الله اكبر مثل ان يسمع الى الوحي وانظروا الى ملخص الرسالة إني انا ربك فخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى استمع للوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري واخذ الرب جل وعلا يخبره بمقتصر الرسالة الآن موسى لازال خائفا لكن اسمع كلام الله الرب جل وعلا يسأله الرب جل وعلا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى بيمينه عصا هذه عصا يا رب كان يكفي أن يقول موسى عليه السلام هي عصاي ولكن موسى الآن كأنه آنس كان يريد أن يتحدث كلم ربه جل وعلا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآله أخرى يريد أن يتحدث مع ربه قال والله عز وجل يعلم من الذي بيمين موسى ولكن أراد امرا آخر قال ألقيها يا موسى انتبهت هذه العطاء ألقها الآن يا موسى فلما ألقاها فإذا هي ثعبان مبين عظيم ضخم يصفك اسنانه ببعض فلما راها تهتز أنها جان تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الامنين موسى يرجع مرة أخرى ما الذي يحصل العطى طلب التعبان ما الذي يحدث بين موسى وربه ما الحوار الذي جرى بينهما ماذا أمر الله عز وجل موسى عليه السلام به ثم ماذا حصل لما دخل إلى مصر مرة أخرى أحداث وأحداث بين موسى وفرعون بين موسى وبني اسرائيل نرجئها في الحلقه المقبله ان شاء الله الى الدرس القادم أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم